بسم الله الرحمن الرحيم والمرسلات عوفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملكيات ذكرا عذرا أو نغرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء قرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكرمين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 فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادون ويهن يومئذ للمكذبين ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا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 انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها تغني بشر كالقصر كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا يغني ولا يؤذن لهم فيعتذنون ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم القصر جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكمبين إن المتقين في ظلال وعون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين وَإِنُوِيَ يَوْمَ إِذِ الْمُكْرِبِينَ كُلُّهُ وَتَمَتَّعُ قَلِيلًا إِنَّكُم مُجْرِمُونَ وَإِنُوِيَ يَوْمَ إِذِ الْمُكْرِبِينَ وَإِذَا كِلَلَهُ مُرْكَعُ لَا يُرْكَعُونَ وَإِنُوِيَ يَوْمَ إِذِ فبأي حديث بعده مؤمنين